al القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز لخل فهل ترى لهم صَوَصُوا لَرَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَخْلَاقَ الْرَّابِيعَ إِنَّهُمْ الرض والجبال فدكتا دكتة واحدة كتابيا إني ظلمت أدنى ملا من فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كل وشر هنياء كل وشر هني. وعما من أُوتِيَ كتابه بشماره فيقول, فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت قاضيا جَعَلَ بَيْنَ صَدْرُهُمْ ثُمَّ فِيهِ سِرَاسِيَةٌ تَدْرُهَا سَمْعُونَ بِعُرْضٍ فَسُرُهُ فَمَا يَسْلَمُ لَهُمَا قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين وَإِنَّهُ لتنكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكبرين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين